نسأل الله ان ينفع بها شباب المسلمين كما نسحكم لشباب قطر الذي أنصحهم به حفظهم الله أن يقبلوا إقبالاً كليا على طلب العلم وأن يستقدموا العلماء الأفابل الذين ليسوا بحجبيين وأن يرحلوا إلى أهل العلم ما استطاعوا امر مشروع ومطلوب وكذلك ايضا أن لا يشغل انفسهم بالاختلافات وان لا يشغلوا انفسهم بالحزبيات فالحزبيات تعتبر مساخه انصحوا ما يبتعد عن الحزبيات وعن الاختلافات وعن الزيتان وان يقبلوا واذعان كليا على حفظ الصفيحه من كتاب الله وللسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ايضا كذلك ايضا من كتب المصطلح وأنصحهم ان يتقدموا ائطلاقا لهم من اهل السنه مثل الشيخ ربيع حفا الله تعالى ومثل ايضا بعض العلماء كالشيخ الالباني حفا الله تعالى وهكذا أيضا لو استطاع الشيخ بن باز غيره فإن لم يتيسر لهم ذلك فأهل الدنيا يرحلون إلى أمريكا وإلى أكثر بلاد المعمورة من أجل الدنيا فأنتم ترحلون من أجل طلب العلم ومن أجل استفادة من العلماء أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا هو والغفور الرحيم